بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله انا ابي هريره رضي الله عنه قال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب قال عربي بخري قال الحافظ ابن فتح قال الخفاجي معنى قوله لا تغضب ان تجنب اسباب الغضب ولا تتعرض لما يغضبك وعما الغضب فلا يتأكل نحن عنه لأنه أمر تبيعي لا يزول من الجبيل له وقال أيضا وقال ابن التين جمع صلى الله عليه وسلم في قوله الاتغضب خيره الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤله الى التقاطع ومن أن يُرْكِب؟ وربما آل إلى أن يُرْكِب القبوب عليه أن تجف ذلك من الدين. ومدح الله الشاغمين الغدر والعافين عن الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس انما هو شديد السرعه انما شديد الملين في نفسه عند الغضب وهذا هو المعنى الذي تدابر في الدين من قول صلى الله عليه وسلم لا على تغضب ماشي نفسك الغضب في نفسك فاذا غضبك فاذكر ان هذا الغضب واحفظ نفسك من التصرف في حال الغضب ما لا يرضي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لا تغضب اي لا تنفذ مفعول الغضب الاثر الذي في النفس لا تحاول ان تتصرف على ضوء لان الغضب نزغه من الشيطان فهذا طبع الانسان له على ما لا اسمه احمد عقبه فربما كتم وربما طلق زي ده وربما خرج المؤمن بغير حق في شد او شتم او ضرب حاصل ان الغضب هو جزء من صحيح لكن اداره المتردد عقلي فعل الإنسان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي إن لا ترى عليك الغضب فلا تنفذ عذره بالمغضود عليه. بل عليك بالصبر والكبر. هذا ترجعه في علاج الصدري علاج الغضب ان الانسان اذا غضب وهو قائم فليجلس واذا كان جاهل فسليض قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان هذا ان الغضب لا يستصح وهو حديث صحيح روي عن مسلم وجاء ايضا ان انه يتوضا بان الغضب جمره يجله الشيطان ويسلك بالادم فاذا توضا جلا اثرها او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جلا ايضا اثرها فانه ان الانسان اذا غضب يجب عليه ان يعالج هذه الحاله بالصبر والصبر وتعلل الاسباب التي تودي الى تدهور هذه الحاله الطارئه ارجع هذه الى الحدود اولا حرص الصحابه على الخليفه وطلب هذا الصحابي الوصيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصيح لأحد السحابة فصيح لجميع الأم فالأحكام عامة وليست خاصة لهذا لما كان غدل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتمعي الحد يا رسول الله هذا ما صنعت فلا وجد جماعه تهيب الساميه عمل ما ما يعمل الرجل مع قال غير انه لم يجامع فاعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثيمه السلام فصلى وندل عليك قول الله ربنا وعنا اعطي الصلاه طرفين من هري وزولك من البعيد ان الحسنات تدل السيئات واذكر ذكرها للذاكر فكان رجل ألي هذا يا رسول الله فعات بل جميع الأمة فإذا أوصل نبي صلى الله عليه وسلم أحد أمته كان رسولته للجميع وإذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمته عن عمل أعام فهو أنه لجميع الأمة ثانيا الاسباب الغرض الاثار المترتبة عليه وهذا واضح بمعنى قول صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحذره من افتداد الاسباب ابواب الغضب كما نهى عن تعجيل الاثار المترتبة على الغضب قال ابن اكرال الوصيه بالنهي عن الغضب دانن على امن يد في السنه سويه وعلى ان الغضب من الصفات الخطيره التي قد تدفع الانسان صوابه ولهذا فان بعضنا اذا غضب لا يديم ماكو اذا فلك اهله زوجته في شدة الغضب خير الفكهاء بأن طلاقه لا يكع يقول له صلى الله عليه وسلم لا حفاك ولا طلاقة في إغلاق يعني إذا اعتك الرجل عبده وهو في شدة غضب أو طلق زوجته وهو في شدة غضب فإن الحفق والطلاقة لا يكعان لأنه في حالة نقصه وفي حالة كرق من الغضب